وما يذكر إلا أول الألباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إن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 قُل لَّلَّذِينَ كَفَرُوْنَ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِأَسَلْمِهَا ذَلِكَ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأِيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ وأيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأهل الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطر المقتترة من الذهب والفضة والخين المسومة والأنعام والحرف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 ورد وانم من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فغفر لنا ذنوبنا فغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا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 وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تونج الليل في النهار وتونج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وَتَرۡزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٖ لَّا يَتَّخِذِ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلۡكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ فَلَيۡسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيۡءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُواْ مِنۡهُمۡ تَقَا وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفۡسَهُۥ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلۡمَصِيرُ قُلۡ إِن تُخۡفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمۡ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 ذرية بعضها من بعض و الله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى و الله أعلم بما وضعت وليس الذكر ك الأنثى، وليس ذكرك الأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيدها بك وذريتها من السيطال الرجيم.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 قال كذالك الله يفعل ما يشاء قَالَ رَبِّ جَعَلْتُ آيَةً قَالَ آيَتُك أَلَّا تُكَلِّمَنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إلَّا رَمْزًا وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالعَشِيِّ وَالإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء العالمين يا مر يم قنتي لربك واسجدي وركع مع الركعين ذلك من أنباء الغيب نوحه إليك.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 ومن الصالقين قالت رب أنا يكونني ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِ إلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَتَوَتَّبْعَنَا الرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ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 ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا سديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين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 الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالى ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم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 شيء ولا يتتخذ بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تجادلون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أ فلا تعقلون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 قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْنَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 أولئك لا خلا ق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكهم ولا يزكهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبي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 ان تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وامات وهم كفار فلن يقبل من احدهم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 فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ يَتَّبِعُونَهَا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ سُوٓءًا أَوْ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 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألَّفَ بين قلوبكم فألَّفَ بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله وام الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ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 دهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذهم الطائفتان منكم أن تفصلوا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشر لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فيقلب خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذب فانهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم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 ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون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 وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلوا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكاين من نبي ان قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا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 الله عنهم إن الله غفور حليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّا لَوْ كَانُوا عِندَنَا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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله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 ذانك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعباد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسولنا حتى يأتينا حتى يأتينا بقربان تأكله النار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 إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما واقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عند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 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلن من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْهِمْ خَاسِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون